لقد <تصفيق> كان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم حيثما كنتم ورحمة الله تعالى وبركاته حياكم الله إلى هذه الحلقة الجديدة والمجلس الجديد من مجالسنا في مصابيح السنة كما تابعتم في الحلقات الماضية نحرص قدر استطاعتنا أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في أفعاله وأقواله وكل ذلك اتباعا للهدي النبوي الكريم الذي هو خير الهدي ولا شك وهو النبي عليه الصلاة والسلام الأسوة الحسنة في هذه الحلقة نذهب وإياكم لمعرفة أفعاله صلى الله عليه وسلم وحرصه على الإصلاح بين الناس حال حلول المشكلات نرحب في بداية هذه الحلقة بضيف المصابيح الدائم فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم. حياكم الله دكتور عمر. حياكم أهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم. أجزم أن الإصلاح بين الناس من مهمات هذا الزمن لما يحصل من المشكلات وليس ربما هذا الزمن بقدر ما هو منذ أن خلق م. الله الخليقة الإصلاح بين الناس كيف كان يمارسه النبي صلى الله عليه وسلم؟ م. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيد المصلحين، نبينا صحيح. محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان ينطلق في كل أفعاله من هدي القرآن ومن توجيهاته. والله سبحانه وتعالى أثنى على الصلح والإصلاح بين الناس في مواضع كثيرة. فالله تعالى يقرر قاعدة محكمة بأن الصلح خير. فقال تعالى وصلحو خير وفي شأن المتخاصمين من ال الأزواج قال الله تبارك وتعالى إن يريد إصلاحا وفق الله بينهما تبعثه حكم من أهل وحكم من أهل يريد إصلاحا وفق الله بينهما كذلك أيضا نجد في قول الله سبحانه وتعالى وكل هذه في سورة النساء الغريب هذا لافت للنظر كل هذه الآيات الثلاث اثنتان والثالثة لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقات أو معروف أو إصلاح بين الناس كلها في سورة النساء جاء ذكر الصلح والإصلاح في بعض القضايا الاجتماعية المتعلقة بالخلافات والنزاعات نظرا لكثرة ما يحدث من هذا يعني كثرة ما يحدث من النزاعات في في هذا الإطار ولعله أكثر ما يحتاج إلى دخول المصلحين في هذا الباب يعني النزاعات أحيانا قد تصل إلى مستوى الدول قد تصل إلى مستوى القبائل لكن هذه مهما عددتها لن تكون بالكثرة التي تكون مع المشاكل الإجتماعية ولذلك جاء تكرار الصلح في هذه الآيات بشكل مكثف مع هذه المواضيع. أما كيف كان عليه الصلاة والسلام يمارسه فهو دعوته أصلا كلها إصلاح عليه الصلاة والسلام نعم. إصلاح لما فسد من العقائد والمذاهب الشركية إصلاح لما اختل من المفاهيم إصلاح لما قد يقع في النفوس من حజزات وكذا. فليس غريبا أن يصلح. فليس مينة. غريبا على سيدنا والسلام الله عليه وسلم لمارسه وأعظم نعمة أنعم الله عز وجل بها ببعثة هذا النبي الكريم ومن من أعظم مظاهر هذه النعمة أنه كان سببا في الإصلاح بين قبائل فالأوس والخزرج بقوا 120 وعشرين سنة في الجاهلية يتقاتلون على أمور تافهة فجاء الله تعالى بهذا النبي الكريم فجمعهم الله سبحانه وتعالى به. بعد فرقه وشتات يا ايها الذين امنوا نعم قال سمعتوا الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار وكنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها إذن الفرقة شتات وعذاب وحفرة من حفر النار كان عليه الصلاة والسلام حريصا على ردم هذه الحفر وكان حريصا على قطع كل الطرق التي تؤدي الى النار ومن ذلك هذه الشحناء الشيطان من اعظم مقاصده التفرق بين الناس ولكن في التحريش بينهم وجاء في حديث ابي هريره في السنن الحالقه لما ذكر عليه الصلاه لما ذكر شان الحالقه قال لا اقول التي تحلق الشعر ولكن ايكم الحالقه نعم ولكن تحلق الدين ومن اعظم الامور التي تسبب حلقه الدين إغار الصدور وشحنها بالبغضاء أيوة. نعم ومن أعظم المقاصد حينما يمارس النبي صلى الله عليه وسلم عليه كما قلنا لتكون الأمة جسد واحدا الأمة إذا كانت جسد واحدا صعب على أعدائها اختراقها أما إذا تفككت وتفرقت وتشتتت سهل على أعدائها اختراقها والواقع والتاريخ الماضي شاهد بذلك فضلا فضلا عن يحصل من تكدر الحياة جدا هذا أمر آخر يعني نوع من العذاب الذي يجنه حصل مرة النزاع في بني عمرو بن عوف إحدى قبائل المدينة والنبي عليه الصلاة والسلام يدرك أن بوادر النزاع هنا كالشرارة لا يؤمن أن تقف حدود الشرارة عند مربع معين أو نقطة م. معينة بل ربما قد تنتقل إلى فروع أعلى في القبائل وتصبح تصبح نارا و تصبح نارا تأكل الأخضر واليابس وتمتد لتشمل المدينة كلها فهنا لاحظ وصف الراوي خرج النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه, بنفسه صلى, الله صلى الله عليه وسلم فهو لم يوكّل أحدا ولم يشكل كما يقال لجنة أو فرق عمل ليمارس هذه العملية لا بل ذهب بنفسه ولاحظ أن خروجه هذا ترتب عليه ترك للإمامه في مسجده الشريف صلوات الله وسلم عليه إذا الأمر جلّ ربنا إذا الأمر جلّ نعم يعني أن يترك الصلاة في مسجده وهو يعلم الناس قد يأتونه والصلاة فيه بألف صلاة فيما سواه من المساجد المسجد الحرام إلى غير ذلك من المصالح ومع هذا خرج بنفسه لي لي ليبين وليبرهن وليوصل رسالة للأمة أن عمل الإصلاح عمل يحتاج إلى مبادرة ويحتاج إلى بذل جهد ويحتاج إلى تضحية وبالفعل ذهب ونجحت المهمة وهكذا شأن المصلحين يبادرون في البداية هذا ينبغي أن يكون كذلك فإن المبادرة من أعظم صفات العظماء والمؤثرين في في الدنيا فإن لم يع تعص المبادرة فلا أقل فلا أقل من أن يتدخلوا عندما يطلب منهم عندما يطلب منهم التدخل هذا نموذج من وموقف من المواقف التي مارس النبي صلى الله عليه وسلم فيها الإصلاح إذا إذا يعني إذا أردنا أن نأتي بهذا المثال لنطبقه في واقعنا بعض الناس أحيانا يدعى إلى إلى إصلاح معين نعم. سواء حتى في المحيط القريب جدا في العمل أو غيره يتردد في ذلك أنا أقول هم قليل جدا لا الحمد و إلا الغالبية محبة لفعل الخير يقول أرجوك لا تدخلوني في هذه المشاكل لا أحب أن ندخل المشاكل أي نعم. نعم. نعم هنا في خلل في الاقتداء نعم. هو في خلل صحيح من حيث العموم لكن يا صريحين قد يكون من المناسب شوف لا بد نؤكد على تحقيقه لكن من يمثل المصلح هنا ليس أن نقول لفلان لا بد تدخل قد تكون هناك قد تخفى علينا أو قد لو شرحت لنا لعذرنا هذا الرجل بعينه يقول مثلا <تصفيق> أنا المتخاصمين هذا عمي وهذا والدي مثلا أيوه هذا خالي وهذا جاري <تصفيق> فليس من المناسب أنا يا عمر أو أنا يا عبد الرحمن أن أدخل في هذه القضية لكن دعونا نختار شخص آخر يكون محل تقدير يعني مثلا إذا أردت أن تصلح بين أناس كبار في السن لا يصلح أن بصغير صحيح الا اذا كان هذا الصغير له مكانه في نفوس المتخاصمين اذا عندنا الرغبه في الاصلاح لا تعني اهمال الطريقه والاليه الصحيحه المناسبه والتماس افضل وانجع الطرق لتحقيق الهدف فمثلا كما قلت لك قد يكون متخاصمان كبار في السن فلا يصلح بشاب صغير قد يكون الشخص المقترح مبغضا من احد الطرفين فلا يتحقق الهدف من الاصلاح قد يكون موقف الشخص الذي داخل يعني كما يقال بين نارين هذا يعني له حق عليه وهذا له حق عليه فيبحث عن طرف آخر المهم ألا نتوقف عن الإصلاح بين المتخاصمين ونبحث عن أفضل الطرق التي تحقق هذا المقصود اسمح لنا نعود للوراء قليلا إذا كان هنا الإصلاح يعني لا يمارسه كل أحد يعني في بعض الحالات أي نعم بلا شك نعود للوراء قليلا الإصلاح في ذاته هل هو دائما مطلوب ومحمود أم أن بعض الأمور ليس من المصلحة أن تصلح يعني أن مثلاً تأخذ مجرح الشرعي إذا كان الشرعي مثلاً مثلاً هناك خطأ الشرعي أو, أو النظامي أو غيره يعني هذا إرادة جيدة أحيانا قد تحصل مثلا دعنا نقول قضية قتل فتبدأ حركة يعني ضخمة جدا من إطلاق الشفاعات والوجهات للإصلاح بين أهل الميت المقتول وبين القاتل بالعفو و نحو ذلك لا شك أنه يعني هذا المبدأ من حيث الأصل لا غبار عليه وسليم من حيث الأصل، لكن الله عز وجل قيد العفو قيد العفو بالعفو الذي يترتب عليه إصلاح ونحن الآن نتحدث عن الإصلاح، فإذا كان العفو عن هذا المخطئ أو الجاني لا يترتب عليه إصلاح بل قد يترتب عليه مفسدة أو يترتب عليه فتح باب يعني وتهاون فمثلا قد يأتي بعض الناس ويقول الحمد لله الان وجهات شغال مثلا يأتي إنسان مجرم العياذ بالله فلا يبالي ويقول عندي قبيلة وعندي كذا احتمي بهم والتكي على ظهور عليهم كما يقال لو حصل أي مشكلة يبي يستخدمون الوجهات وقد يصلون إلى أعلى رجل في البلد فهنا ليس من الحكمة أن يطلق العفو في هذه المقامات لأن حينما درجنا العفو هنا علاقته بالإصلاح لأنك أنت الآن تريد ثمرة الإصلاح أو مقدمة الإصلاح نعفو، فالعفو قيده الله فمن عفا وأصلح فمن عفا وأصلح فإذا لم يترتب على لف إصلاح بمعنى لو كانت هذه الوجاهات تؤدي إلى تتبع الناس وتتابعهم في قضية القتل والتساهل خصوصا مع وجود ما يهيج هذه الأشياء ومع وجود يعني أقول وبكل مرارة. بعض الأقنية الإعلامية أو الفضائيات التي تنشر ما يسمى بالاكشن أو الأفلام التي تعود على الجريمة أو تسهل موضوع الجريمة فقد يوجد أناس يحاولون أن يقتدوا فيطبق ذلك على الواقع فهنا لا بد من مراعاة المصلحة في هذا الإصلاح وإلا الأصل الأصل أن الإصلاح محمود ومطلوب لكن بشرط الا يترتب عليه مفسدة أعظم أو أن لا يكون من وراء هذا الإصلاح إخفاء لمصالح أكبر جميل نعود للهدي النبوي نعم. والمواقف النبوية في مسألة الإصلاح هل من مواقف أخرى يعني توضح لنا كيف؟ جميل يعني دعونا نقول الموقف الأول كان يمثل إصلاحا جماعيا بين مم. قبيلتين جميل. حصل بينهم ما حصل على المستوى الأفراد في قصة أشرنا لها في حلقة سابقة لكن لا مانع من إيرادها هنا لتكون منطلقا ونموذجا يحتدى للإخوة العاملين في الاستشارات الأسرية وفي لجان الإصلاح التي نتمنى أن يكون لنا وقفها لما حصل ما بين بريره رضي الله عنها وهي المولى مولاه العائشة اعتقدتها فيما بعد ومغيث زوجها كلاهما كان من الاماء لكن لم يقدر الله سبحانه وتعالى او لم يعني لم يكن في قلب بريره حب لمغيث بعكس مغيث الذي كان يحبها حبا عظيما فطلبت الفراق والطلاق فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليشفع يصلح بينهما لعلهما يعودان الى بعض فقالت بريرة رضي الله عنها يا رسول الله تأمرني يعني أسمع واطيع قال لا إنما أنا شافع كلمة أنا شافع يعني أنا مصلح المعنى واحد أنا شافع اذا كما يقال الجمع بين الرؤوس هذه من الوظائف التي مرسها عليه الصلاة والسلام يعني إذا وجد نزاع أو خلاف أو شقاق إن الحمد لله يعني بعد دراسة المشكلة كما يقال وجد أن, أن أحد الطرفين ليس له رغبة يكفي أجر الشفاعة كما سبق ذكره في حلقة ماضية وكذلك أيضا إبراز يا أخ الكريم مبدأ الإصلاح يعني أن الناس يشعرون أن هناك أحد يهتم بيش ب الصدع يهتم بحلول مشاكلهم هذا نموذج أقول يحتذى الحقيقة لإخواننا الذين يعملون في الاستشارات نبقى في الاستشارات وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لو نظم وهو موجود لكن بيودنا لو لو على أقل هنا في المملكة السعودية وإن كان الحديث موجه لإخوتنا في في العالم, في في العالم كله أهمية وجود المصلحين الذكور والإناث في المجتمعات الإسلامية يصلحوا القضايا الاجتماعية يصلحوا بين المتخاصمين يصلحوا ألا ترون أنه يمكن أن نفهم مما فعله النبي صلى الله عليه وسلم سواء في الإصلاح الجماعي أو في الإصلاح الفردي في حادثة بريرة نعم ان نؤسس لمؤسسات اصلاح ومنظمات استشاريه يمكن ان تفك الامه وتخلصها من كثير من المشكلات بل. الحقيقه ان كما يقال بالتعبير الدارج إيقاع الحياه صار متسارعا م. الاسباب التي يعني مع هذا الانفتاح مع هذه التقنيه مع هذه وسائل الراحه مع, مع صراحه اوجبت يعني او كانت وسيله ل التعبير كثير من الأسر عما يحدث فيها مشاكل لم تخلو البيوت يوم من مشكلة حتى بيت النبي عليه الصلاة والسلام وقعت فيه بعض المواقف التي تعبر عن البشرية ها التي كان يعيشها البيت النبوي في مسألة النفقة لما سألنا النفقة غيرت النساء من بعضهن وكيف كان يعالجها عليه الصلاة والسلام لم يخلو بيتهم من وجود أشياء مثل هذا القبيل لكن بعض البيوت نتحدث عن مشاكل حقيقية مشاكل واقعية مع هذا الانفتاح الموجود اليوم الـ الـ الـ الـ الانفتاح في الاتصالات الانفتاح في الفضائيات الانفتاح في هذه كان لها اثر على واقع الناس وهذا لا ينكر احتاجت النساء ان يتصلن بمن يسمع لهن وهذه من اوائل ومن اهم القضايا التي تحل لكن حقيقه انا اقول لك من تجربه مارست هذه القضيه بعض السنوات في فترة ماضية فوجدت إن الموضوع أكبر من أن تحيط به لا لجنة ولا لجنتين ولا ثلاث نحتاج الى لجان والى مؤسسات كامله متخصصه في استقبال ما لدى الناس وخاصه ان المراه بطبيعتها يعني كائن رقيق عاطفي جزء من المشكله الكبيره عندها ربما يحل بمجرد السماع للمشكله وهذا امر معروف لا عند الرجل ولا عند المراه لكن المراه لانها غالبا قد تكون مرتبطه باعمال البيت فلا تستطيع أن تتحرك أو تنتقل فلا تجد أفضل من وسيلة الاتصال أحيانا قضايا الطلاق التي ترفع إلى المحاكم بدأت الحمد لله بوادر جيدة ونتمنى أن تكون مكثفة بشكل أكثر وهي لجان الإصلاح يأتي الزوجان إلى الرجل إلى المصلح هذا يستمع من هذا ويستمع من هذا صدقني سمعت نماذج غريبة جدا واصلين للمحكمة يريدون الطلاق فيحالون إلى اللجنة وإذا المسألة سوء تفاهم على نقطة معينة تنتهي وخلاص ثمانين بالمئة في دراسة مم. إحصائية في أحد لجان الإصلاح في الكويت كنموذج ثمانين بالمئة من القضايا تنتهي بالصلح ويعود يعود الأمر كما كان بل أحسن و عشرين بالمئة هي التي تنفذ هذه مكسب كبير مم. سمحت الشيخ الله بن حميد رحمه الله كان من علماء من الملك المعروفين توفي عام ١٤٤ كان إبان قضائه في مريذة كان لا يتقبل قضية الطلاق إلا بعد أن تأتي له من رجل كان من عقلاء البلد لما كان قاضيا في القصيم كان يحيله يحيل هؤلاء الناس إليه. يحدثني أحد تلاميذ الشيخ ويقول تسعمون بالمئة من القضايا لا ترفع للشيخ بل ترجع من عند المصلح من عند ذلك المصلح. هذا نموذج لو وجد في كل محكمة أو على الأقل في نعم في كل محكمة لجنة اسمها لجنة الإصلاح. يحال إليها ليس فقط المتخاصمون في قضايا الزواج يا أسماء، بل حتى المتنازعون في قضايا الأراضي، العقارات، الورثة، وشيء من هذا القبيل، لأنه يعني مؤلم لك أن تجد شقيقين أو أخوين، ولو لم يكونا شقيقين، بل يزعجك ويؤلمك أن ترى مسلمين يتنازعين على يتنازعين على لعات من الدين. وبالمناسبة أحياناً بعض المتخاصمين يودون الإصلاح، لكن لا يجدون من أحسن. يعني وأحيانا قد يكون عنهم. سبب الإشكال يا أخي الكريم لبس أصلا سوء فهم سوء فهم يعني وقد يلجأ إلى ال الفقه رحمه الله يبوبون في كتبهم باب الصلح ويقسمون الصلح إلى قسمين الصلح على إقرار والصلح على إنكار أحيانا لا ينكر هذا الطرف الآخر يقر ويقول أنا مخطئ لكن لا أستطيع أن أحل المشكلة بالطريقة التي يريدها فلان فساعدوني جزاكم الله خير اشفعوا لي اصلحوا بيننا مثلا يقول أنا أطلبه مليون ولا سدد لي طيب أنا لا أملك إلا الآن 800 ألف فيدخل المصلحون ويقولون يا رجل خذ هذا المبلغ مثلا و عن الباقي لأنه لا يستطيع و ستبقى عن طول السنين بدل من أن تستمر القضية بالمطالبة وقد يكون إلى خلفة صلح على إقرار جميل صلح هذا نموذج جميل جميل جدا النماذج بالتأكيد كثيرة لكن الوقت انتهى نشكرك في ختم هذه الحلقة دكتور آه. عمر على ما تفضلت به من إفادة الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات الذين نشكرهم كذلك على بقائهم متابعين لهذه الحلقة من حلقات مصابيح السنة شكراً لدكتور عمر بن عبد الله المقبل للأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم على ما تفضل به نلتقي بإذن الله تعالى في حلقة أخرى جديدة من مصابيح السنة نستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته